إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم, كل دعوتهم لتغفر لهم جعلون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 عليكم درارة ويُمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجعون لله وقارا وقد خلقكم أقوارا لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن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 ولا تزل الظالمين إلا ظلالا مما خطير